قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحوم مبين أم يقولون افترى قل إن افتريتهم فلا تملكون لي من الله شيئا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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لأنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم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 قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحة وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون.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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجذون عذاب الله بما كنتم تستكبرون في الأرض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 من ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 ك فيه وجعلنا لهم سمعه وأبصاره وجعلنا لهم سمعه وأبصاره وأفئده فما أغن عنهم سمعهم فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا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 فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إفكهم وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَالَّذِي لَا قَوْمٌ مُنذِرٌ قَالُوا يَا قَوْمَ نَאِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا فِي نَدْرِهِ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله بِهِ به يغفر لكم من ذنوبكم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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟